<الصلاة> <الصلاة> <الصلاة> <الصلاة> السلام عليكم <الحمد> و ر ح م ة الله ا ل ف صوت إن ش الله ء ا ا ل س ل ا م ع ل ي ك م إن ا ل ح م د ل ل ه ت ع ا ل ى ن ح م د ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب الله من ن ن شرور أ ف س ا ومن م سيئات ا أ ع ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون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 وجمعنا و إ ي ا ك م بالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في جنته إ ن ه تعالى جواد كريم اليوم إ ن شاء الله تعالى موعدنا مع حديث جديد من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ ر ب ع ي ن ل ل إ م ا م النبوي رحمه الله تبارك وتعالى واليوم إ ن شاء الله تعالى معنا حديث عن أ ب ي ث ع ل ب ة الخشني رضي الله عنه هل الصوت واضح عن ابي ث ع ل ب ة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال إ ن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أ ش ي ا ء فلا تنتهكوها وسكت عن أ ش ي ا ء ر ح م ة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره وهذا الحديث جاء من ر و ا ي ة مكحول عن أ ب ي ث ع ل ب ة الخشني وكثير من أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر أ ر س ل هذا الحديث وضعفه وبين الحافظ ا ا بن رجع ابن حجر رحمه الله كما في تهذيبه أ ن هذا الحديث عن مكحول عن أ ب ي ثعلب الخشني مرسلا النووي رحمه الله تبارك وتعالى حسن هذا الحديث وجاء هذا الحديث مرفوعا بمعناه في أ ح ا د ي ث أ خ ر ى و إ ن ظهر ضعف هذا الحديث لانقطاع بين مكفول و أ ب ي ث ع ل ب أ و غير ذلك لكن كما بينت أ ن له أ ح ا د ي ث بمعناه م ر ف و ع ة والحديث فيه فوائد ك ث ي ر ة وله أ ه م ي ة ع ظ ي م ة ففيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها أ ي أ و ج ب عليكم أ م و ر ا وجب على العبد أ ن يقوم بها ك ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصوم والحج و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م وبر الوالدين و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما افترضه الله على عباده إ ذ ن هذه هي الفروض التي فرضها الله علينا وهي أ ي ض ا واجبات علينا والفرض هو الواجب عند كثير من أ ه ل العلم ما عدا ا ل ح ن ف ي ة غايروا وفرقوا بين الفرض والواجب لكن الراجح هو أ ن الواجب مرادف للفرض فالله تبارك وتعالى فرض فرائضا وجب على الناس أ ل ا يضيعوها أ ي لا يهملوها ويتركوها أ و يتهاونوا بها أ و ينقصوها ف ا ل ص ل ا ة مثلا أ ف ع ا ل و أ ق و ا ل م خ ص و ص ة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه ا ل ص ل ا ة وجب على القائم عليها أ و القائم بها أ ن يفعلها كما أ م ر الله فيها وكما وسلم صلوا رأيتموني كما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى عليه اصلي فهنا فرض عليه أ ن يحققها تحقيقا صحيحا فلو تهاون فيها أ و انتقصها أ و أ ه م ل ه ا أ و تركها أ و غير ذلك فقد ضيع ما قد افترض الله عليه بذلك فقس على ذلك في جميع العبادات التي فرض الله علينا فلا تضيعوها و أ ي ض ا و ح د حدودا فلا تعددوها وحد و ح د د فلا تعتدوها لا تتجاوزوا هذه الحدود التي حدها الله وبينها لكم بشروط وقيود وضوابط الله تبارك وتعالى بين لنا كل شيء جاء به في كتابه تبارك وتعالى وأرسل به رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و أ ك م ل به الدين كما قال الله عز وجل اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ث م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ا الله تبارك وتعالى في كتابه فبين في و ح د د لا يستطيع أ ح د أ ن يتعداها و أ ي ض ا وحرم أ ش ي اشياء ء فلا تنتهكوها وحرم أ فلا تنتهكوها جاء الله تبارك وتعالى ب أ م و ر في كتابه وفي س ن ة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يحرم أ ف ع ا ل ا يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ينتهي من فعلها كالشرك وهو أ ع ظ م الظلم و أ ع ظ م ا ل أ ف ع ا ل الضاله التي تهوي بصاحبها في النار أ ب د ا ل آ ب د ي ن وهناك قتل النفس التي حرم الله وهناك غير ذلك من ا ل أ م و ر التي حرمها الله تبارك وتعالى وهي ك ث ي ر ة بينها الله عز وجل في كتابه وبهينها النبي, صل... النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في سنته فكل ما قد حذر الله منه و أ م ر بالنهي عن فعله والبعد عنه وجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ينتهي عن هذه الأمور ويمتثل ل أ و ا م ر الله عز وجل وحرم أ ش ي ا ء فلا تنتهكوها أ ي لا تقعوا فيها ووقوعكم فيها انتهاك لها ونقض لما عاهد الله عليه بني آ د م واعظم هذه ا ل أ م و ر كما ذكرت الشرك إ ن الشرك لظلم عظيم فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ينتهي عما نهى الله عنه ولا يتجاوز الحدود التي بينها له الله عز وجل ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين ّ أ ن هناك أ م و ر ا سكت عنها تبارك وتعالى وقال وسكت عن أ ش ي ا ء رحمه لكم غير نسيان رحمة لكم غير نسيان <تصفيق> هذه م ه م ة جدا ل أ ن كثيرا من الناس يبحث عن أ ش ي ا ء ليس مطالب أ ن ي س أ ل عنها أ و يبحث فيها ا ا ن أ ن ه ا لم ترد في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وكما بينت أ ن الله عز وجل أ ك م ل الدين وكل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم زائدا عن شريعته فهو مردود كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد فالله تبارك وتعالى ترك أ م و ر ا م ب ا ح ة ل ل إ ن س ا ن ا ل ح ر ي ة في اختيارها أ و في فعلها ليست فيها ح ر م ة ا ل ل ه تبارك وتعالى سكت عنها ليعطي للناس تيسيرا وفضلا ونعمه ولم يسكت عن ذلك نسيان لان الله عز وجل لا ينسى ان ربي لا ينام ولا ينسى لان النسيان صفه للانسان وهي صفه نقص والله تبارك وتعالى له الصفات ا ل ك ا م ل ة والله عز وجل يعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم لكن سكت عن ذلك ر ح م ة لكم وهذه ر ح م ة ع ا م ة بكل الخلق في الدنيا ل أ ن ه كما بين أ ه ل العلم أ ن هناك ر ح م ة خ ا ص ة بالمؤمنين و ر ح م ة ع ا م ة وجاءت هذه ا ل ر ح م ة ا ل ع ا م ة في الدنيا للمؤمن والكافر فنرى الله عز وجل يرزق المؤمن والكافر في الدنيا وسكت عن أ ش ي ا ء ر ح م ة بهم ولم يكلفهم ب أ م و ر لن يطيقوها كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها فالله تبارك وتعالى حرم أ ش ي ا ء فرض أ ش ي ا ء وحد حدودا وترك أ م و ر ا لكل الناس ليعينهم على دينهم كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا فكان الله عز وجل رحيما رحمانا فقال صلى الله عليه وسلم وسكت عن أ ش ي ا ء ر ح م ة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فلا ت س أ ل و ا عنها ا ولا ف ن ظ ر و ا فيها ل أ ن ذلك ربما بسؤالكم هذا فرضت عليكم والله عز وجل سكت عنها ر ح م ة بكم فلا تبحثوا فيها ه الله ا فيكفيكم سكت أن ن ع لتكون لكم حلالا ط ي ب ة فهذا يبين أ ن ما أ م ر الله به فيه م ص ل ح ة العباد وليس فيه م ش ق ة على أ ح د وهو خير للناس جميعا نعم فلذلك كانت هذه س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كما قال الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول وجل عز وأطيع وأطيع فهذه الحروض لا ينبغي أ ن نضيعها وهذه الحدود لا ينبغي أ ن نتعداها وهذه الحرمات لا ينبغي علينا أ ن ننتهكها وهذه ا ل أ م و ر التي سكت الله عنها وهي ر ح م ة بنا لا ينبغي أ ن نبحث فيها ونبحث عنها ل أ ن الله عز وجل قدر هذه ا ل أ م و ر وهو أ ع ل م بحالنا من نفسنا وعلم من حالنا أ ن ن ا باستطاعتنا أ ن نفعل كذا وكذا ت ق د ر علينا أ م و ر ا نستطيعها لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لا يكلف الله نفسا إ ل ا ما اتاها وكل ميسر لما خلق له ا ل ل ه تبارك وتعالى لا يريد بعباده المشقة لذلك علينا لذلك وجب الاتباع ووجب علينا الامتثال وهذا دين ربنا تبارك وتعالى ندخل والثلاثون الحديث الذي الحادي في ان شاء الله هل سيكون شاء الله طيب الحمد لله هذا أ ي ض ا حديث مهم وهو حديث يدل على العمل في الدنيا والزهد أ ي ض ا و ب ه ن ف ه م معنى الزهد الذي فهمه الكثير بفهم خطئ ا وهذا الحديث الحديث ا ل ح ا د ي و ا ل ثلاثون جاء عن سهل سهل بن سعد الساعدي قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إ ذ ا عملته أ ح ب ن ي الله و أ ح ب ن ي الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره ب أ س ا ن ي د ح س ن ة وهذا الحديث أ ي ض ا فيه كلام وذكر الشيخ, الشيخ النووي رحمه الله بهذا الطريق الذي ساق به هذا الحديث من طريق سفيان الثوري أنه حسن حديث أ ن ه حديث حسن, أنه حديث حسن وفي ا ل إ س ن ا د خالد بن عمرو القرشي ا ل أ م و ي وقد بين ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أ ن ه منكر الحديث و أ ي ض ا قال فيه ابن معين ليس حديثه بشيء وغيره من أ ه ل العلم تكلم فيه الشاهد و إ ن قواه بعضهم بطرقه من طريق غير طريق الثوري لكن معناه صحيح فجاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن ه قال له يا رسول الله دلني على عمل وهذا دائما حال من ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ه عن عمل دائما ي س أ ل و ن النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي تقربهم إ ل ى الله و إ ل ى مرضاه الله عز وجل فقال دلني على عمل أ ي بين لي وعلمني شيئا يجعلني في مرتبه يحبني الله تبارك وتعالى ولم يذكر اسم الرجل هنا وهذا ليس فيه شيء من الكلام ربما كان صحابيا ربما كان اعرابيا لكن ا ل ع ب ر ة بالسؤال تكلمت على هذا الرجل الذي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه جاء في الحديث مبهما لم يعرف اسمه سواء كان صحابيا أ و أ ع ر ا ب ي ا ولكن هذا لا يضر الحديث في شيء و إ ن م ا الذي يكون في الحديث في إ س ن ا د ه رجل كهذا فدائما يكون فيه الكلام يكون و ا ل ع ب ر ة هنا ليس بذكر اسمه ل أ ن ا ل ع ب ر ة في متن الحديث هو م ع ر ف ة السؤال و ا ل إ ج ا ب ة عليه وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أ ن ه يريد أ ن يتعلم و أ ن ه يريد الخير فقال دلني على عمل إ ذ ا عملته ح ب ن ي الله ونرى من سؤاله أ ن ه ي س أ ل عن العمل والذي به تكون ا ل ع ب ا د ة ق ا ئ م ة ص ح ي ح ة لم يقل علمني ك ل م ة أ ق و ل ه ا فقط و إ ن م ا قال علمني عمل دلني على عمل ل أ ن دائما العمل أ ق ر ب لبيان ا ل ع ب ا د ة من القول فقط ولذلك كان الشكر بالعمل والحمد باللسان كما شكرا اعملوا قال الله عز وجل اعملوا آل داود وجل آل عز فكان الشكر ع م ل ل أو كان ا ع ب ا ر ة عن عمل ع ب ا د ة لله تبارك وتعالى تشكره بها أ و به فقال دل دلني على عمل إ ذ ا عملته أ ح ب ن ي الله ومن منا ليس يحتاج إ ل ى هذا العمل كلنا يريد أ ن يكون في م ر ت ب ة يحبه الله كثير يدعون أ ن ه م يحبون الله ويقولون نحن نحب الله لكن هذا السائل لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي عمل أحب الله, احب الله به وانما قال عمل يحبني الله عز وجل اذا عملته لان العبره بمحبه الله عز وجل لك وليس العكس كل يدعي حب الله عز وجل لكن أ ي ن العمل الذي يثبت ذلك هنا الذي يبين ا ل ق ض ي ة فسال أ ل ن ب ي ه ذ النبي ا ر ج ل سأل ل ا صلى الله عليه وسلم أ ن يدله على عمل إ ذ ا عمله أ ح ب ه الله و أ ح ب ه الناس أ ي ض ا فذكر هنا م ح ب ة الناس مع م ح ب ة الله ل أ ن ه يريد بذلك الجمع بين ا ل أ م ر ي ن لانه يريد الجمع بين م ح ب ة الله و م ح ب ة الناس فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هناك أ م ر ي ن وهما في قوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله ازهد في الدنيا يحبك الله اي اذا اردت ان يحبك الله عز وجل ازهد في الدنيا هنا في هذه ا ل ج م ل ة مباحث ك ث ي ر ة لكن للوقت ساختصر اختصارا ان شاء الله عز وجل والمراد بالزهد هنا هو ترك ما لا ينفع في الدنيا ل ل آ خ ر ة هذا باختصار شديد ترك ما في الدنيا مما لا ينفعك في ا ل آ خ ر ترك ة م ا في ينفعك في الدنيا مما لا ا ل آ خ ر ة وكما قال فيما اذكر ابي اسحاق الالبيري رحمه الله قال وليس الزهد في الدنيا خمولا لانت بها الامير اذا زهدت فبين ان الزهد ليس خ م و ل كما يظن البعض بان الزهد هو ان يدخل في مكان ويعتزل الناس ويعتزل كل شيء ويكون بذلك زاهد أ و يبخل على نفسه في الشراب والطعام والملبس وعلى غيره ويقول هذا الزهد و إ ن م ا الزهد في الدنيا ليس خمولا لكل شيء و إ ن م ا له فهم صحيح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والحديث الذي جاء في ا للنبي ث ا ا ث ة ل ذ ي جاءوا ل ل ن صلى الله عليه وسلم وقالوا إ ن أ ن ا أ ص و م ولا أ ف ط ر و أ ن ا لا أ ت ز و ج النساء و أ ن ا أ ص و م الدهر وهناك ر و ا ي ة أ ح د رابع قال ل م انا أذكر أ و لا أ س ت ظ ل أ و ما أ ذ ك ر ذلك ولكن ا ل ث ل ا ث ة هي ا ل ث ا ب ت ة إ ن شاء الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى ذلك فقال إ ن هناك أناس أحدهم يقول كذا وكذا ف أ م ا أ ن ا ف أ ص و م وافطر واتزوج النساء و أ ق ي م الليل و أ ن ا م فمن رغب عن سنتي فليس مني هل الله الصوت واضح بارك فبين ي ي ك م ط فقال ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم م ف رغب فبين عن سنتي فليس مني فليس هنا أ ن الزهد ليس معناه أ ن أ ف ع ل شيئا بغير ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال ب أ ن ه يصوم الدهر كله فيظن بذلك أ ن ه زاهد فهذا غير صحيح والذي يظن ب أ ن ه بعدم زواجه يصبح ز ا ه د في الدنيا هذا ليس صحيح كما اعتقد الرهبان كما قال الله عز و ج ل و ر ه ب ا ن ي ة ابتدعوها ما كتبناها عليهم فهذه ظنوا بها أ ن ه ا زهد فالزهد في الدنيا ترك ما في الدنيا مما لا ينفعك في ا ل آ خ ر ة من فعل الشهوات أ و فعل ا ل أ م و ر الغير ن ا ف ع ة أ و غير ذلك من ا ل أ م و ر التي يستطيع أ ن يفرق بينها وبين غيرها الشخص ولا بد أ ن يرغب في الاخره وينظر هل هذا الشيء ينفعه لآخرته أ م لا لذلك لما جاء أ ح د إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إ ن لي أ خ يجلس في المسجد يصلي ويصوم فقط فقال و أ ن ا أ ف ط ر و أ ص و م و أ ص ل ي و أ ع ل م الناس العلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه أ ف ض ل من أ خ ي ه ل أ ن التواكل أ و الخمول بفهم خاطئ حيا الله حبيب أبو رضوة حياك الله الله هذا مما نهى عنه الشرع هذا الخمول وهذا النفع الغير نافع الذي يظنه انه نافع لم ي أ م ر به الشرع و إ ن م ا ا ل ف ا ئ د ة دائما تكون لنفسك ولغيرك فيحرص الشخص على أ ن يرى لنفسه عملا يقربه إ ل ى ا ل آ خ ر ة ويفهم معنى الزهد ما هو حتى لا يقع في أ م ر خاطئ ولا بد هنا من العلم هو الذي يبصره ويفهمه كيف يزهد وكيف يكون واعيا منصفا وسطا لا يغلو ولا يتساهل فقال إ ز ه د في الدنيا يحبك الله إ ذ ا فعلت هذا الزهد مما يكون فيه ترك كل شيء في الدنيا يبعدك عن ا ل آ خ ر ة يحبك الله عز وجل بذلك وهذا ب ا ل ت ب ع ي ة يجعل الله عز وجل لك م ح ب ة عند الناس كما جاء عن الله عز وجل كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ب أ ن ه إ ذ ا أ ح ب الله عبدا نادى يا جبريل إ ن ي أ ح ب فلان ف أ ح ب ه فينادي جبريل في السماء إ ن الله يحب فلانا ف أ ح ب و ه فيوضع له القابول في الأرض في ف إ ذ ن هو أ ر ا د بعمله هذا م ح ب ة الله فالله تبارك وتعالى يحبه ويحبب فيه الخلق وهذه ن ت ي ج ة ع ظ ي م ة و أ م ر مهم يغفل عنه الكثير وبالمقابل وعكس ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس وهنا الامر قاصر على الناس فقط يحبك الناس والله تبارك وتعالى اذا احبك الناس لغضب تقوم به او لغضب الله عز وجل حب هذا هؤلاء الناس أو أولئك أو حبهم لا يدوم و إ ن م ا حب الله و م ح ب ة الله عز وجل د ا ئ م ا ما دمت تطيعه وتعمل العمل له يحبك ويحبب فيك خلقه أ م ا الناس ازهد فيما في أ ي د ي الناس واعمل العمل للناس وتقرب إ ل ي ه م ب ص خ ط الله وبغضب الله إ ذ ا أ ح ب ك قوم غضب عليك ا ل آ خ ر ي ن وهذه ا ل م ح ب ة من الناس لا تستمر ولا تدوم و ل ذ ل ك لو زهدت فيما في أ ي د ي الناس ستخسر كثيرا أ م ا الذي يزهد فيما عند الله ويزهد في أ م و ر الدنيا ا ل ف ا ن ي ة يحبه الله تبارك وتعالى ويجعل له القبول في ا ل أ ر ض عليكم السلام عليكم فهذه ن ت ي ج ة م ه م ة و م ع ل و م ة ع ظ ي م ة في الطمع في الدنيا ومظنه الخلود فيها وحب ا ل ر ئ ا س ة وحب التفاخر وغير ذلك من الأمور لا يزدادوا العبد بذلك من الله إ ل ا بعدا فعلينا أ ن نتقرب إ ل ى الله عز وجل بمحبته لنا وهذا يتم بفعل الطاعات التي أ م ر ن ا الله تبارك وتعالى بها وعدم م ج ا و ز ة الحد فكل إ ن س ا ن له حد لو تجاوزه لضل وفسد وخسر وهذا أ ي ض ا يدل على الحديث الذي سبق في ط ا ع ة الله عز وجل وفعل ما فرض الله وعدم تجاوز الحدود ف ن س أ ل الله أ ن يجعلنا ممن إ ذ ا أ ع ط ي شكر فهذا ما تيسر إ ن شاء الله عز وجل ويكون ا ل أ م ر إ ن شاء الله تعالى في ا ل م ر ا ت ا ل ق ا د م ة بتوفيق من الله عز وجل فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح النافع لنا وأن يرزقنا الله ولكم العلم والعمل الصالح وإياكم إ ن ه ت ع ا ل ى جواد كريم و الحمد لله رب العالمين و سبحانك اللهم و الحمدك أ شباب إله إلا أنت أستغفرك أ ت و و إليك وصلى الله و ا ل على ن ب ي و ا ل ى آ ل ه وصحبه و س ل م و ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة الله و بركاته